بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه وما يكرهه, وي... وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له ودل هيبة واجلالا وخشية ومحبة وتعظيما ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حب صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف وروي مرفوعة وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة فإن سأله أعطاه وإن دعاه وجابه كما قال في الحديث الإلهي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى قوله فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وفي رواية ولئن دعاني لأجيبنه وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته كما قيل لوهيب بن الورد أجد حلاوة الطاعة من عصا؟ قال لا ولا من هم ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه كما قالت شعوانة لفضيل أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فغشي عليه والعبد لا يزال يقع في سدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة ففاه الله ذلك كله وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس رضي الله عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وقيل لمعروف ما الذي هيجك إلى الانقطاع وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار فقال إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه ولهذا قال الطائفة من الصحابة رضوان الله عليهم إن أول علم يرفع من الناس الخشوع وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نبع وقال الحسن العلم علما فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم وعلم في القلب فذاك العلم النافع وكان السلف يقولون العلماء ثلاثة عالم بالله عالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمره وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله, يخشى الله ويعرف احكامه فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه كما في الأثر الإسرائيلي ابن آدم اطلب اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فاتك, فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء وكان ذنوني يردد هذه الأبيات بالليل أطلبوا, اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا قد وجدت لي سكنا ليس في هواه, في هواه عنا إن بعدت قربني أو قربت منه هدنا وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف معه أصل العلم, العلم خشية الله فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه ثم يسلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وصار علمه وبالا وحجة عليه فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا ولم يسمع دعاءه ولم يسمع دعاءه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه هذا ان كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنه فان كان متلقى من غير ذلك فهو غير نابع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به بل ضره اكثر من نفعه وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيالاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من طلب العلم لذلك فالنار النار وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا وقال عمر من قال أنه عالم فهو جاهل ومن قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال هو في الجنة فهو في النار ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق وربما اظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك وهو من دقائق أبواب الرياء فما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء ويظهر, ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد قال الحسن إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه وفي رواية عنه قال الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر من من دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجره وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله وأهل العلم النافع كلما زادوا في هذا العلم زادوا لله توابعا وخشيا وانكسارا ودلا قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه ثوابعا لربه فإنه, فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشهرة والمده فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته ومن علامات العلم النازع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد وأما من علمه غير نابع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتبع بذلك عليهم وهذا من أقبح الخصال وأردائها وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد ومن علمه غير نافع إذا رأى نفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله بفضل خص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه والزر عليه بقلة العلم ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلب إنما كان ورعا وخشية لله ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوم سمعهم يتمارون في الدين اما علمتم ان لله عبادا اسكتتهم خشيه الله من غير عي ولا بكر وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الذاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار برآ إلا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالاعمال هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون خرجه أبو نعيم وغيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبداء والبيان شعبتان من النفاق وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه وخرج ابن حبان في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيان من الله والعي من الشيطان وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل في الحق وليس العي قلة الكلام ولكن من سفه الحق وفي مرسيل محمد, محمد بن كعب القرضي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك الرحم والحياء وعي اللسان قال عون بن عبد الله ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن في من الدنيا وما يزدنا في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف فقال بعض السلف إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي إنه لفقيه مسلم فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصاب والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع وسواء في ذلك كلام كلامهم في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا وقد قال اياس بن معاوية ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق قيل له فما عيبك قال كثرة الكلام وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو, أو, أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار قال أهيب بن ورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر به النار ثلاثة أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى أرقي في النار فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة ولهذا قال بعض السلف لما أريد على, على القضاء فاباه إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع, والقضاة يحشرون مع الملوك فلا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك من صبر, من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأنها كأن مدتها أضغاث أحلام يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن, فإن العيش قدامه فنسأل الله تعالى علما نافع ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ليتدبر ما ذم به الله أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيسيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القسيل المغروب ببعض البقرة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 فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن, أخ بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك ثم قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فذكر أن قسوة قلوبهم اوجبت لهم خصلتين مذمومتين إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب أحدهما تحريف الكلم فإن من تفقها لغير العمل يقص قلبه فلا يستغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف الفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفه من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك والطعن في ألفاظ السنن حيث, حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب ويذمون من تمسك بالنصوص واجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفيه الفلاسفة والمتكلمين والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعب قلوب قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون والحامل لهم على, ذا على هذا شده محبتهم للدنيا وعلوها ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله فتمسكوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وألزموا الناس بذلك فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة ومن خرج منهم عنهما كان قليلا فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمه التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب وهدى الله الذين آمنوا لم اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين كلامه في هذا كما سمعنا يدور حول العلم الذي ينفع أصحابه ويؤثر في في من حمله. وذم العلم الذي لا يؤثر بل يكون وبالا على عملته العلم النافع يدل على عمرين الأول معرفة في الله وما يستهلكم لسما يفسنا صفات العلو وغفلاء الباهره الباهرة وهذا يستلزم إجلال الله وإنظامه وخشيته ومهابة ومحبته ورجعه والتوكل عليه ورغى بقضائه والصبر على بلائه هذا العلم الذي هو معرفة الله من عرف الله تعالى عظمه من عرفه بأسماءه وصفاته من عرفه بجلاله وتبرياءه من عرفه بنعمه على عباده وكرر في قلبه عظمة الله تعالى وخافه أشد الخوف وعبده حق العباده روي عن بعض السلف أنه قال من كان بالله أعرف كان منه اقوى وهذا حقيقة الأمر الثاني المعرفة بما يحبه الله وينضعه وبما يكرفه ويسخطه من الاعتقادة الظاهر ظاهر في الاقوال يعني بعد ما يعرف الله ويعرف اسماعه وصفاته يعرف عباداته التي يحبها والتي ويكففها فيفعل ما يحبه الله ويترك ما يبغضه الله من الأعمال الظاهرة البدنية والأقوال ومن الاعتقادات التي يعقد عليها قلبه. هذا العلم يؤثرها ويفيدها بين الأمرين معرفة الله ومعرفة عباداته التي يحبها وإذا كان كذلك أوجب لمن علمه المسارعة إذا ما فيه محبة الله تعالى ورضاه متى عرفها بين الأمرين صار من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وأذمر ذلك التباعد عن ما يسخطف ويكره هكذا تكون فائدة هذا العلم المبادرة والمسارات والإسار من الصالحات والتباعد والتهفظ من المحرمات اذا اثر اثر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع تقول هذا علم قد نفع واما اذا لم يتأثر فانه غير نافع متى كان العلم نافعا وكر في القلب خشع القلب لله وانكسر بين يديه وظل هئبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما هذا من آثار العلم النافع متى خشى القلب الله والذلو انكسار قانيات النفس أبي السير الحلال من الدنيا وزاهدت أبي زينة الدنيا وذخرو فيها وشبعت بما حصل لها فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا يقنع بما أرزقه الله يقنع بما ترزق يا ذا الهتا فليس ينسى ربنا له إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مجمرا ناملا يكنع بيسير الحلال من الدنيا يشبع به يوجب له القناعه والزهد في الدنيا والزهد في كل ما يفنى ولا يبقى من المال والجاه المال والجاه مالوهم أنه لا يبقى المال والجاه لا يبقى أبال يزول ولو حصل على رتلة رفيعة وفضول العيش يعني زيادة في الدنيا والتوسع فيها ينقص به أبو صاحبه عند الله متى توسع في الدنيا يشغل بها فنقصها أبو من عيم الآخرة ولو كان كريما على الله فعني أن أتوسع في الدنيا أن نقص من الاخره ولو كان عابدا ولو كان عالما هكذا رويان ابن المرى غيره من السبب وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين, وبين ربه معامله ومعرفة خاصة بحيث أنه لا يمتفت بقلبه إلى غير ربه واذا كان كذلك اعجب الله دعوته اذا ساله اعطاه اذا دعاه اجابه هكذا جاء أجاب في هذا الحديث الذي في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه وفيه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه يعني بالأعمال الزائدة على الفرائض فإذا أخفبتها كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتسي بها ويده التي يمشي بها يعني أنه يوافق لي أن تكون جوارع كلها تعمل في طاعة إذن قال ولئن ساعدني لأعطينا ولئن يعني إذا وصل إلى هذه الحالة وفي رواية وَلَإِنْ دَعَانِ لَأُجِيبَنَّهِ وفي قصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي من رضي الله عنه قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك في رواية تجده تجاهك تعرف الى الله بالرخاء يعرفك في كيف تحفظ الله حيث تهفظ اوامره ونواهيه تحافظ على عبادته وطاعته اذا كنت مثلا في فتعرف اليه حتى يعرفك بالشده حين العبد اذا كان يعامل ربه بالمعامله الطيبه في حالة الرخة. حال الرخاء وقت الى الحال هرع الى ربه ورفع اليه في براعه فعرفه الله قال هذا عبد معروف ودعاؤه معروف اروي ان يونس لما دعوه في بطن الحوت قالت الملائكة يا ربي هذا دعاء معروف ام من شخص معروف فارح الله الى الحوت فارتاح على الساحل قذفه بعدما كان في بطن الحوت الشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة مخاصة كيف كيف يعرف ربه أولا يعرفه بأسماءه وبصفاته والثانيا يتعبد إليه بموجب الأسماء والصفات في حيث يجده قريبا يحس بأن ربه قريب وإذا سألك عبادي أني فإني قريب إن رحمة الله قريب من المشتنين يستانس بالله بخلوته يجد حلاوة ذكري ودعائه ومناجاته وخدمته، كانوا يجدون للعبادة لذة وحلاوة الذ من حلاوه العسل ونحوه هكذا العباد الصالحون يقول بعضهم إنه لا يمر بالقلب اوقات يرقص فيها طربا أقول ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب ويقول بعضهم إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة ورؤي عن إبراهيم بن مادهام أكان زاهد في الدنيا ويقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجأ دون عليه بالسيوء ما هو كان يلتقط النوى ان والتمر يجمعه ويبيعه ويشتري به رغيفا يأكل ذلك الرغيف ويشرب عليه ماء البحر او ماء النثر وهذا حالته ولكن قلبه يكون بربه لما أن بعض أصحابه اشتكى إليه الجوع أنشده أبياتا قال لأولها أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا حاسر أنا عاري هي ستة وأنا الضمين بنصفها فكن الضمين بنصفها يا باري لما قال ذلك رزقهم الرؤى فهكذا لا يجد ذلك إلا من اطاع الله في السر والعلانية لا في العلانية فقط يقين اليهيب من الورد ايجد هلاوة الطاعة من عصاه قال لا ولا من هم بمعصية هلاوة الطاعة لا يجدها إلا في الطاعة. العصاة يحرمون من لذة هذه الطاعة متى وجد العبد هذا يعني تلذذ بالطاعة كما يتلذذ العصاة بالمعصية عرف ربه وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة إذا ساعده على الطاعة إذا دعاه فاجابه هكذا أكانت حالة العارفين انه يكون بينهم وبين ربهم معاملة خاصة يقول يقول بعضهم أروي عن سليمان الجاراني قال أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم هكذا أهل الليل يعني أهل التجاه التهجد ألذ من أهل الغناء وأهل السمر وأهل الخمول ونحو ذلك لأن هؤلاء يتلذون بما جاسرت ربهم ذكر عن أهل العابدات يقال لها شعوانة. ساله الفضيل وهو من العباد الفضيل بن اياه اما بينك وبين ربك ما اذا دعوته اجابت يعني بينك وبينه معامله ومعرفه خاصه بحيث انك إذا دعوته اجابت فغشي عليه حيث وقعت هذه الموقعات في قلبه العبد لا يزال في الشدائد وفي كرب الدنيا وكذلك في البرزخ وفي الموقف يرسل في الدنيا وكذلك في البرزخ بعد الموت وكذلك الموقف بعد البعد لكن إذا كان بينه وبين ربه معرفه خاصه كفاه الله ذلك كله هو عليه شدائد الدنيا ولو ابتلي ولو امتحن كذلك ايضا هون عليه عذاب البردخ هون عليه شده الموقف في الدار الاخره هكذا هذا هو الذي اشار اليه بحديث ابن عباس تعرف الى الله بالرخاء يعرفك في الشدة إذا كنت بالرخاء تعبد له وتتذكر تعمل بالذكر وتطيعها وقعت لك شده فانه يفرجها قيل لمعروف ما الذي هيجك الى الانقطاع ذكر له الموت والكبر والموقف والجنه والنار اينما ذكرت له أن الناس يموتون وأن الكبر فيه عذاب، وأن الموقف فيه حساب وأن الجنة والنار فيه عذاب وثواب فقال إن مالكا هذا كله بيده وهذا كله تتصرفه إذا كانت بينك وبينه معرفة فهك ذلك كل هكذا أي يقال لمعروف معروفا يقال له الشرخي من عباد مصر في زمن الشافعيه قبله إلا أن الكبريين بمصر غلو فيه فقبره يزار ويتعبد عنده يقول العلم النافع ما, عر... عر... ما عر... عرف بين العبد وربه يعني ما تعامل به العبد بينه وبين ربه ودل عليه حتى عرف ربه معرفه كاملة وحد الله انيس بالله انسا قلبيا استحيا من قربه استهيا من نظر ربه إليه وعبده كأنه يراه في وصية لبعض الصالحين أنه قال استهي من الله أن يفقدك حيث أمرك ويراك حيث نهاك يفقدك الأمنات التي أمرك بأن تعبد أليها فيصل النسائج ويراك حيث نهاك في الأماكن أماهن الله واللعب وأماكن الخمر والزمر نحو ذلك استهيئ من الله فأبده كانه يرى هذا ما في هذه التعريف الإسلام أن تعبد الله كأنك ترى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن أول علم يرفع من الناس الخشوع يعني الخشوع الذي هو شده الخوف الخاشع هو المشتكين القلوب الخاشعه هي الذليله والخشوع في الصلاه الاستكانه في قوله تعالى الذين هم في هم خاشعون وفي قوله وكانوا لنا خاشعين قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الاقوال من يقراون القران لا يجاوز تراكيئهم ولكن اذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع يعني القران القران اذا وصل الى القلب نفع واسر وأما إذا كان على اللسان فانه لا يتجاوز الاذان الذين إلا يتجاوج تراقيهم التراقي الأونان المحيطان بالركبة يعني يكرعه ولكن لا يصل أثره إلى جوفه لا يصل إلى قلبه الذي في القلب يرسخ فيه وهو النافع قال الحسن رحمه الله العلم علمان علم على اللسان هذا هو الجسل الله على ابن ادم. أعلم أنه, أنه يتكلم بالعلم الثاني علم في القلب وهذا هو العلم النافع أما إذا كان مجرد انه يتكلم ولكن لا يصل علمه إلى قلبه ولا يؤثر أفا لا ينفع كان السلف يقولون العلماء ثلاثة عالم بالله وعالم بامر الله هذا هو الذي ينفعه علمه عالم بالله غير عالم بامره الثالث عالم بامر الله وليس عالما بالله الاكمل هو الاول عالم بالله و الله لانه بذلك يستفيد ويكون علمه مؤثرا في قلبه. أتم لهم الأول الذي يخشى الله يعرف أحكامه. عشانه كله ان العبد يسجد بالعلم على ربه. يعرف ربه. إذا عرف ربه وجد ربه كريبا. كما في الأثر وجد ربه في قوله وإذا سألت عبادي أني فإني قريب متى وجد ربه قريبا منه قربه إليه في الحديث من تقرب مني شبرا اتقربت منه ذراعه التقرب إلى الله يكون بالعبادة تقرب إلى الله بالعبادة أيا كانت تلك العبادة يتقرب إليك بالثواب وأجاب دعاء استشهد بهذا الاثر الإسرائيلي يعني من الإسرائيليات أن الله تعالى يقول ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وان خدتك فاتك كل شيء وانا خير لك من كل شيء وانا احب اليك من كل شيء هكذا أطلبني تجدني يعني اطلب ربك برضاه وبعبادته وبمحبته وباداء حقوقه و بتجنب اذا وجدت ربك وجدت كل شيء وجدت كل ما ينفعك اذا فاتك ربك واقبلت على الدنيا وانشغلت بالله يوسعه فاتك كل شيء وانا أحب اليك من كل شيء ذكر اني اذنون اذنون من العباد في مصر اذنون المصري يردد هذه البياسة بالليل. أطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت انا قد وجدت لي سكنا ليس في هواه أنا. إن بعدت قربني أو قربت من هدانا. يعني أطلب لأنفسكم ذلك فإني قد وجدت سكنا. ليس السكن هو الغرف المفروشة والشكاق نحوها ولكن سكون الكلب بهذه يسكن إلى ربه هذا السكون ليس به أنا ليس به تأبنا مشقة يقول إذا قردتم من ربي إذا بعدتم من ربي وأنا على هذه السكنة قربني ربي وإذا قررت منه أتربني زيادة القرب كان الإمام محمد رحمه الله يقول عن معروف معروف الكرقي معه أصل العلم وهو خشيه الله إن كانت معه خشيه الله كان معه العلم النافع أصل العلم يعني علم السلف العلم بالله يعني باسمائه و بحقائق جلاله و كبرياءه الذي يوجب خشيه الله ومحبة محبته القرب منه و والشوق به اليه هذا أثر العلم بالله وذلك لأن الجهلة الجهله الذين يبقىون في معاصي الله و كان معهم شهادات و نقول إنكم جاهلة بالله العلم بالله يوجب لكم خشية الله يوجب لكم مهبة أول قرب منه والعنس به والشوق إليه ثم بعد ذلك العلم بأحكام الله يعني مما يحبه وبما فرض فعل العباد وبما يرضاه من العبد. من الاقوال والأعمال والاحوال والاعتقادات هذان علمان العلم بالله والعلم باحكام الله من تحقق بهذين العلمين كان علمه علما النافع حصل له العلم النافع القاهر القلب الخاشع والنفس القانعه والدعاء المسموع كانه يشير الى الدعاء الذي يقول به أعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشفع وكلب لا يخشع ودعاء لا يسمع فإذا حصل له العلم بالله والعلم باحكام الله حصلت له هذه الأربعة علم نافع وكلب خاشع ونفس قانئة ودعاء مسبوع اما مفاتن هذا العلم الذي يرى العلم بالله و باحكام الله وقع في الاربع التي استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول اعوذ بالله من هذه الاربع فيصير علمه وبالا عليه وحجة حجه عليه لانه لم ينتفع بعلمه لم يخشى قلبه، أبل قلبه قاسي أما خشى على ربه ما شبعت نفسه من الدنيا أبل ازداد عليها حرصا ولهفا وازداد طلبا لها وتفان فيها لا يسمع دعائه أنه لا يجاب فاستجاب أهل ماذا أهل عزم امتداله لأوامر ربه لم يمتثل الأوامر الله كلها ولو فعل بعضها أو فعله كرياء لم يتجان ما يسخط الله أمن المعاصيون هؤلاء ما يكره الله هذا إن كان ما هو علم يمكن الانتفاع به إن كان ما علم يمكن الانتباع به الذي هو ما من الكتاب والسنة أما إذا كان متلقا أمن غير ذلك يعني كالعلوم الدنيوية والعلوم الآلية والعلوم الملهية المشئلة فإنه غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتباع به أبل يكون ضره اكثر من نفعه وهما ذكر الله تعالى عن بعضهم في قول الله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو من ضره اكبر من نفعه علامه هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلة ويطلب الرفعة ويطلب العلوة في الدنيا ويطلب المنافسة ويطلب مباهات العلماء ومهارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه متى كان مثل هذا فإن علمه غير نافع ولو حصل على رتبة رفية ولو حصل على احترام الناس وتبجيلهم له وقيامهم له وأتمسحهم به وحملهم له على, على الأيدي وأتبركهم به وأنه ذلك أن أقول أنت ما طلبت الدنيا إلا للفخر والخيلة أنت ما طلبت العلم إلا للفقر والخيلة والزهو والرفع عند الناس والسهرة عند الناس التنافس غيرك تطلب العلم كان في الحديث أن طلب العلم أن يباهي به العلماء ويماني به السفه ويصرف به وجوه الناس إليه فإن علمه علم, علم دنيوي أنا